يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيط خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعزوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض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 إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفكوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى كتاب فأخدف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شف منهم مريب وإن كل لما لا يوفي أنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبيث أستقِم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بسيط ولا تركنو إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار <تصفيق>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 اللهم اهدنا لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبلي دبلي دبلي دوت ملامح دوت كوم.